كالصد الذي لا ريب فيه تنس على <زلع لا> سر أبيه علوي في صحارانين ومزق الكفر بسيف وقوى هو الرحمن على العرش استوى ببلة الحقيلا سيدي يا مهدي لما نجي يمشي الرعب قدامه وانتظر لي من صدر ينطي يسحق على البعض ابن الحسن بجدام يسحق الحرب واهل الطمول قامن قد حكينا و اهل البعض اثنب بحقنا العلي انا اعترف صعب يشفع البعض منها مرار صعب نحيله حولي الآثار ما بيه لتنبها ملي الشمات ما بيه بتكبير اصنع زيني <تصفيق> انا سجدت سجدت شكر برض الشهادة برض الشهادة استوعفت معنا العبادة يا كربل عشدتش انا من الولادة من الولادة هالقلب حص المرادة لك <تشليك> يا تبوهجتي هالحب حصي لتنيتي بالعاقبة يا جنتي نلت السعادة سفت دمع بعيوني سفت دمع بعيوني جفين عيني. حار جن بحر وامواج جميع دمه وقلوب منتي وبالمصرا يبلش اهدا بوي ضمه وياكيل طعنا انت joru h